جهل معتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتواذكروا فإخوانكم في الدين ونقصن الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وقعوا في دينهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئم الكفرين هم لا إيمان لهم له إن إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كفروا إيمانهم وهم بخراج الرسول وهم بدؤون أفلم بدأوكم أول مرة أتخشون لهم كما الله أحق فالله أحق أم تخشون إن, تخشوه إن كنت